فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسقنتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك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 يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم 114. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم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 وَلَهُمْ ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع 119. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا 110. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا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 أَسْتَوْفِرُ نِذًا بِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُذِلَّتِ السُّورَةُ فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرضون يوم دون إليك نظر المغشى عليهم من الموت فأولى لهم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 فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم 112. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم 113. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم 114. ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم 119. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول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 وَلَن يَتَرَّكُم عَمَالُكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَرْخَلُ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ هَא ها أَنْتُمْ هَاأُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُمْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ